Бук 2. Четирисет и седем. Сабатун варбаун. Подготовка за пътуване. Елеададу ли сафър? ли сафър. Трябва да стегнем багажа. ينبغي أن نعبئ شنطتنا يجب أن نعبي شنطتنا انتبهي ألا نذبريش نشتو ينبغي أن يجب أن لا تنسى شيئا تريابوتي غوليام تحتاج إلى شنطة كبيرة تحتاج إلى شنطة كبيرة не забравяй паспорта. Летенса са, жа ваза сафар. Летен са, жа сафар. Не забравяй самолетния билет. Летенса са, тавкирата тайран. Летен са, тазкарат тайран. Не забравяй пътническите чекове. لا تنسى الشقق السياحيه في زي خذ معك كريم واقي من الشمس خذ معك كريم واقي من الشمس معك النظاره الشمسيه خذ معك النظرة الشمسية ظم سونشة الشبك خذ معك القعة الشمسية خذ معك القبعة الشمسية اكشلة فيظش بتنكارت هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ إسكش لدى فزمش بتوديتو؟ هل تريد أن تأخذ معك مرشدا سياحي؟ هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ إسكش لدى تشدر؟ هل تريد أن تأخذ معك, معك مظلة مطر؟ هل تريد أن تأخذ معك مظله مطر؟ незабрави панталоните، ризите، تذكر البنطلونات، البنطالات والقمصان والجوارب. تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. незабрави вратовръзките قوانيت سكاتا تذكر ربطات العنق والاحزمه والسترات تذكر ربطات العنق الاحزمه والسترات незаbrave تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات تذكر البيجاما Вакомсанъл Ном Уелти ти Обувки, Сандали и Ботуши Ентатаж Ила Ахлия Васанадел Уажузам Ентатаж Ила Ахлия Васанадел Уажизам Трябва ти носни кърпички, сапун и ножичка. تحتاج الى مناديل ورقية وصابون ومقص اظافر تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر تريابوتي غريب تشيت كاز زبي تحتاج إلى مشط وفرشات اسنان ومعجون اسنان تحتاج إلى مشط وفرشات أسنان ومعجون أسنان